وننتقل بعد ذلك إلى قول المصنف رحمه الله تعالى قال والصحيش ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الصحيح هنا ذكر التعريف في الاصطلاح وأما في اللغة فإن الصحيح نعم هو ضد, ضد المريض ضد المريض هذا إذا كان التعريف بالضد، وهو السليم المبرأ من العيوب الصحيح هو السليم المبرأ من العيوب قال الشاعر وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها وليل على تقدير ربا نعم نجد أن تدخل في النكرات وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها يعني هو يشير هنا إلى الليل من شدة ظلمة الليل تستوي عند الناس يستوي الأعور نعم صحيحات العيون ويستوي من هو نعم أعور هذا معنى كلام الشاعر ففرق بين صحيحات العيون عن السليمة السليمة من العاهات هذا من حيث اللغة أما من حيث الاصطلاح فهو ما أشار إليه المات رحمه الله تعالى هنا قال ما يتعلق به النفود ويعتد به ويعتد به وما هنا موصولة بمعنى الذي يعني الصحيح هو الذي يتعلق به النفوذ يتعلق به النفوذ ويعتد به والصحيح هنا الذي يتعلق به النفوذ ويعتد به يكون في العبادات ويكون, ويكون في المعاملات يكون في العبادات ويكون في المعاملات، ففي العبادات كل ما توفر فيه توفرت فيه الشروط والأركان، نعم، فإنه يكون صحيحا. فالعبادة إذا اديت بشروطها وأركانها وواجباتها كالصلاة مثلا، نعم، فإن حين إذن تكون صلاة صحيحة، فينطبق عليها أنها انها يعتد يعتد بها، يعتد بها، وتكون نافذه على كلام المؤلف هنا ظاهر كلام المؤلف أنها تكون كذلك لكن النفوذ في الحقيقة أنه لا يطلق إلا في المعاملات لأنه لا يطلق على الصلاة أنها صحيحة نافذة لأن النفوذ زيادة على الصحة وهو الأثر المترتب الأثر المترتب والأثر المترتب هذا يكون يكون في المعاملات كما سيأتي إلا إذا قلنا إن الأثر المترتب على صحة العبادة هو هو الأجر مثلا او الثواب او الثواب لكننا لا نحتم حتى مع هذا لا نقول لأن الثواب هذا علم عند الله وقد تكون العبادة صحيحة نعم وأجرها ولا أجر فيها قد تكون عبادة تؤدى صحيحة لكن لا أجر فيها وذلك لقصور الإخلاص مثلا او شيء اختل نعم فيها ف سبب عدم حصول الأجر لكن يطلق عليها الصحة يطلق على فعلها الصحة فقد يصلي الإنسان صلاة كاملة ويخرج منها بلا شيء لكنها تكون صلاة صحيحة قد يحج وقد يطوف وما شبه ذلك يطلق على فعله الصحة نعم يعتد بها إذن هذه الصلاة أو هذه العبادة يعتد بها وفي المعاملات كذلك كل معاملة نعم توفر فيها شروط الصحة في البيع نعم في البيوع وغيرها فإنه حين حينئذ يكون معتدا به ويتعلق به النفوذ فيكون نافدا في التصرفات فيكون نافدا في التصرفات تترتب عليه آثار صحة البيع كلها فالنفوذ في الغالب يطلق على المعاملة أكثر أو أولى من العبادة، لكنه ادخل هنا لأن الصحه شملت القسمين العبادات والمعاملات فلذلك ادرج كلمه النفود نعم ما يتعلق به النفود ويعتد به